يعلم ما يلج فِي الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فِيهَا وهو الرحيم الغفور وقال الذين كثروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ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 يععملونَ لَ مَا يَشاء مَِّ حَاربَ وَتَمافِي لَ وَجِفانٍ كَلْ الجَوَابِ وَقُدُور الراسات إِععملوا آلَدَودَ شُكْرَ وَقَل مِنْ عبَادَ الشَّكُور.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 لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ, وبدلناهم بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 فقالَاوا رَبّنَا بَعددَ بَيْنَ أَسْفَارنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُم فَجَعَناَاهُ أَحادثِ فَجَعَناَاهُ أَحادثَ وَمَزَّقُناَاهُ كلُمُ مَزَّقُ إِ فِي ذَلِكَ لَ آياتَاتِ لِكُلِّ صَّارٍ شَكُور.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 وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له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 كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ مَعَادَ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا لِلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى ٱلْغُرَفَاتِ آمنون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 قُل انَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قُلْ إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وَماَا يُبدِئُ الْ الباطِن وَماَا يُعيد قُلإِضَلَْلتُ فَإِن ماَا أَضلُّ على نَفْس وَإِنه تَدَيت فَبِمَا يُوح إلَْ رَبّ إنِهُ سَمح قَيب. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشًا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَثُرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ